إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا واني خفت الموالي من ورائك وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آلي عقوب وجعله رب رضيا يا زكريا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 اَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتْ إِنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكِ هو عَلَيَّ هَيِّنٌ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 ويأتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا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 فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين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 قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي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 ووهبنا لَهُ من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا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 إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعبهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا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 لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيات تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كانت تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك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 بِكَ حَتْمًا مَا قَضِيَ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ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 والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا كلا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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وددا فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما النذى وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزات؟ صدق الله العظيم.